الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم على الضالين لَعِبْدُنَّا صينوا من الصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأثاث والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبتٌ قالوا إن لله wa al-sabbirin alladhina idha asabat-hum musibah qaluu innalillahi wa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 إن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ليِنَثُم وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَسَقُوا هُم كَفَّارٌ أُولَئِكَ الله وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ النَّاسَ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ لا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وإلهكم إله الله أكبر سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 في خلق السماوات والأرض اختلاف في الليل والنهار والفرك التي تجري في البحر والفرك التي تجري في البحر بِمَا بما يرفع الناس وما أزل الله من السماء.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 ينزيد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو ما لنا كره فنسبرء منهم كما تبرأوا من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 إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا علي آباءنا أولم كان آباؤهم لا يعقلون شيئا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي بِمَا لا يسمع إلا